أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل لام إليك فلا لتنذر في صاد كتاب ميم منه يكن صدرك حرج منه لتنذر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 قالا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 لم يدخلوها, وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا, علينا من الماء ان افيضوا علينا من الماء ونادى اصحاب النار أ اصحاب الجنه ة لفضيله الدكتور محمد ا ت ب النابلسي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 والبلد الطيب, يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا نكيدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكوون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 وإلى أعاد ا خ ه م ه و د ا قال يا ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه م النابلسي ك م م للعلوم ا ا ل ن ا س ل ا ف ي س ف ا ه وإنا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ر س ا ل ا ت ربي وأنا ل ك م ن ا ص ح أ م ي ن أن من أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على جاءكم رجل ربكم ذكر ه ن ك موسوعه ذ ك ا إذ ج ل ك النابلسي من للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال من إن من بما ا ل ص ق ي ن ق ا ل قد و ق ع عليكم ربكم من رجس وغضب أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م وابا نزل الله بها م ن س ل ط ا ا ن ن ف ت ظ ر و ا إني م ع ك م من المنتظرين فأنجينا ه و ا ل ذ ي ن م ع ا ب ر منا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا بآياتنا و م ا ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن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 ش ر ب ا ل ع ا ل م ي حقيق ن ع ل ى ا ل ل ه إلا الحق ق د جئتكم ب ب ي ن ة من ر ب ك م ف أ ر س ل معي ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت ج ئ ت بآية بها فأت كنت إن م ن ا ل ص ا د ق ي ن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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا ل ر ج ز لنؤمنن لك ولنرسلن معك, ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه الى هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تويت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 ق ا ل و ا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه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 من ان ل ش ي ط ا نزغ ف الذين س ت ع ذ ا ل عليم ل ه إنه إن سميع ا اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون